Bismillahi rrahmani rrahim Iqra bismi rabbikallazi khalaq Khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغناه إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يراه كلا لا ان لم ينته لنسف عن بن ناصيه ناصيه كاذبه خاطئة ناديه